بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه على اشرف الانبياء محمد وعلى اله وصحبه الله من Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! عن ولا تصلى صلاة أحد لا يذكره جنود القائد ولا يتم حتى يدخل أول جنود القائد لا يجمع لا يجمع مكسى قال حدثني ما يروي من شرع عن عبد الله يقول المسافر يجمع ذلك عن نافع عن نافع ابن مع المسافر أن أن يعني يقول عن في مسجون في بلاصه مأسور في, ب... في غير بلده نعم اما ان كان السجن في بلده فليتم ليس له أن يقصر تمام نعم لهم كان كان حدث قدم ثم يقول امامك ماذا بيه خبرهم ماذا بيه؟ قبل أن يشرع في الصلاه إن كان مسافرا فليخبر المقيمين باش ما هو ويصير شوشرة ونتصير يعني خلط ولا غطفة ليخبرهم أولا نعم قال <تصفيق> حديث اشهر حديث في باب صلاة الضحى أشهر حديثا في باب صلاة الضحى هو هذا من فعله صلى الله عليه وسلم ما. ها؟ صلات الفكرة. صلات الفكرة. صلات الفكرة. لا لا لا, لا. نعم، ولذلك صلاة الضحى خفيت على كثير من الصحابة، تمام؟ لأن النبي ما فعلها كثيرا ولذلك أنكرها جمع من الصحاب، وأثبتها البعض منهم أبو هريرة رضي الله عنه، ومن هذا الحديث حديث أم مهان. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي شنان العارم بن زميه العاشد زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحان الضحى؟ قال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 Ale nie ma żuli, ale nie ma żuli, ale nie ma żuli, nie ma وقادمه يرفا فلما جاء يرفا لا قال لا من القوة لا تستطيع فعل شيء ربهم كم... يليل إحناهم على كفر في الصلاة يا أرميون على المسلمة تحجل تريد الاستيناه من الصدور قالوا حدثني عن مالك تقريبا هذا بالمخارق هو الذي خدع مالكا بسمته وهديه بمكة وسمع عنه هذا النص تمام وهو أحد الضعفاء الذي روا عنه مالك نعم قال ولكن المتنى المتن صحيح في غير طريق <تصفيق> عن بن جاء الناس أن على الرجل قال على أعلم ذلك ذاك في الصبح يحيى ثم عمر هذه عبد الله بن الرقمن هو اصحابه نعم ان وهذا هو مذهبه ومن شرحه يعني بأن مالكا قد صدره لكي يدلل على أن القنوت مستحب بترك ابن عمر لقنوط الصبح أخطأ في ذلك إنما ابن عمر كان لا يرى القنوت أبدا لا مستحب ولا حد شيء تمام وقد خفي عليه لمن أراد يعني الاتساع في ذلك قد خفي عليه وقد كان ينكره إنكارا شديدا يقول ما رأيت وما شهدت يعني لا شاف ولا سمع ولا حد شيء، تمام. ومالك ذكر ابن عمر ثم ذكر فعل أبيه وأبي بكر الصديق أنهما كانا يقنو في الفجر، تمام. ثم اختلفوا في الاستدامة. ما اختلفوا في صائفي؟ ما في القنوت في الفجر، تمام أو في غيرها؟ إنما اختلفوا في مسألة المداومة، تمام. فمالك رواه مطلقا. والنصوص الأخرى التي جاءت يعني في مصنف ابن أبي شيبة وغيره كمصنف عبد الرزاق ذكروا أنهم قانتوا وتركوا تمام ما معنى تركوا أي يعني نسخ يعني يفعلونه مرة ولا يفعلونه مرة وقيل أن ابن عمر يعني كان في قتال أهل الردة ما تغيب عن سريه قط فلذلك خفي عليه قنوت أبي بكر تمام. وقد كان في خلافة عمر به كان يغزو ويخرج فلذلك ما شاف شبهه تمام نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قنت وترك وقنت في الفجر كما قنت في المغرب وقنت في الوتر وهذا كله ثابت صحيح نعم نعم كان جهرا كان جهرا نعم ومن اصر فلا باس والصواب من السنن انه بعد الركوع تمام وقبل الإهواء إلى السجود ومن قنط قبل كما يفعل المالكية فلا باس وهو فعل حسن نعم. وأما من أنكر ذلك فقد خفي وحديث أبي مالك للأشجع عن أبيه لما قال البو... لما قال الولد أي بدعة بني فم... لأنه ما رأى فلذلك ظنه محدث. فهو صلى خلف النبي وخلف أبي بكر وعمر وما شايفش. إذن فالأمر دل على أنه فعل وترك تمام ما هوش ديمة وهذه هي السنة والله اعلم وأبو عثمان النهدي يعني بن جله التابعين يقول صليت خلف أبي بكر فقنت وصليت خلف عمر فقنت وعثمان وهكذا إذن شوفوا فما ليثبت فما ليقول ما فماش تمام والذي يثبت هو مقدم عندنا لأنه الأحفظ تمام والآخرون ليس يعني ليس نفيهم نسيانا ولكن ما شافوش فالغالب من امرهم ان الفترة اللي صلو خلف هؤلاء الصحابة ما ق... ما قنتوا تمام والأخرين شافوا انهم قد قنطوا فنشوفوا علقمه والاسود بن يزيد من اهل العراق قالوا صلينا خلف عمر ما شفناهوش يقنط ونشوف ابو عثمان النهدي يقول قنت تمام نعم ونشوف انه اختيار يعني مالك لذلك القنوت المشهور عندنا هو قنوت أهل العراق كذلك وكان يسمى ذلك القنوت بالصورتين ومنهم من قال كان في مصحف ابي بن كعب وما ثبت عندنا في السنه هو المعروف يعني عندنا هو حديث عن الحسين رضي الله عنه نعم واهل الظاهر قال من لم يقنط يعني بالصورتين فلا تصلي خلفه وهذه يعني شدة ومكابرة في هذا البحث لأنهم هم بيتهم يقولوا يعني مستحب القنود. نعم. طبعاً إذا قلت أهل الظاهر لقدم داود بن علي الأصبهاني. هذاك هو إمام أهل الظاهر. ابن حزم بعد بعد مدة طويلة تقريباً 200 عام فأعاد إحياءه في الأندلس. لكن إذا نقول أهل الظاهر زي ما نرجع لشكون يكون داود. تمام. أصبهاني أم خاترها من أصبهاني. وهو تولد بالكوفة وعاش ببغداد تمام وسمع من اسحاق ابن راهويه ومن مسدد ومن عبد الله بن مسلم القعنبي وسليمان بن حرب تقريبا نظمهما يعني المحادثين الكبار اللي, اللي سمعوا وكتب الكثير وصنف الكثير نعم انا حدثني احد حدثني ما من شيء نور عن اميه ان يعني مغسور اللي بده يتنحنح ويتحرق يكبس على روح. هذا يمشي يقضي حاجته ويرجع يصل وإن كان يعني اهل العلم عامه يعني قد صححوا صلاته تمام ما لم يحدث وصلاته صحيحه انها كانت بمناظره وصلا الذي صلى من اليوم الله هو الرحمن الرحيم قال احقرنا لكم لا اقال ما المحدث لنا محمد بن ياقوت قال حدثنا أختاروا أهل العلم أنه ليس بواجب مستحب فقط. لا. لا على عليه لا من على قال فليضع فليضع وليبعد الفائل الذي يضع عليه جمهته وطمع يرفع في الرفع هنا فإن اليداني تسجدينه كما يسجد الوجه لا يوجد انتفاق وتصفيق عند الحاجة الصلاة وليحلق الحدث المالك النبي حاسم سلام المديناء عن سنة النساء الله Obrigado. Współpracujemy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 się na يبدون خلوه أبي الناس زمان هو الزمان قال عن بن اول ما فيه <تصفيق> من عمل العبد منهم فيما بقي من في شيء من Słyszeć, że nie الرجل طيب <تصفيق> بيه. لم يرد فيه نص ولا لا به لانه اجتماع يجتمع فيه الناس عن ابي عبده فخاطب الناس فقال ان هذين يومين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين يوم تدركون يمشلوا للدار وخرجوا ولا شنو يسمعوا وخرجين وعلامات من تاني ايش للدار ويخرجوا فانت وداخلين بيه كله ليس بشيء <تصفيق> تقضى. تقضى صلاة العيد فعله بعض الصحابة يعني لمن خرج إلى المصلى وقد صلى الإمام استمع إلى الخطبة ثم عاد إلى بيته فصلها. نعم فلا بأس بذلك نعم. وبعض اهل العلم جعلها واجبة تمام. وإذا كانت واجبة فهي من باب أولى أن تقضى ابقى عنا شوية حاجات زادوها فهزمان ذا أو مخالفات كما كما هو معلوم في هذا البلد يمشي خرج الأحصر من الجامعة يمشي للجامع خرج الأحصر خرج ندرشنوة خرج الابواق خرج الخيوط وفما خرج خرجوا المنبر هذا كله حرام ذلك وقف على المسجد لا يجوز إخراجه ولا الانتفاع به إلا في المسجد هذا فضلا على أن المنبر في خطبه العيد بدعه محدثه ولقد قال فيها ابو سعيد الخدري لاحد بني اميه من راى منكم منكرا فليغيره ويقصد الخطبه على المنبر تمام وتقديم خطبه على الصلاه فجعله من المنكر هذا كله ما يتسوى كله خطا وفاعلوه اثمون لحصر كان في الجامع الزرابي نتاع الجامع يقعدوا في الجامع الخيوط والاثاث اللي في الجامع يقعد كان في الجامع ما تخرج حتى شيء يحب يجيب الوحده نتاع يجيب من دار جيب من دار باش ما تخرج حتى شيء من دار بره كراوهم يكراو ظم الالات ذي وال... والابواق وغيرهم فهمتها المعدات هذه الصوتية تخرج حتى شيء من الجامع الاخر في الحمامات يخدم فوق فلوك ريت شنو هي فوقه فاا طالع فوقه ويخت م يبدع إبداع من منها هذه قليلة مسكتو فهمتني مصورين ومنزلين وفحدين وهكذا يعني لجنة كذا وكذا دائما تتحفكم بالجديد لأن جديد وأودي تجوم شنو هو تتحف بالجديد وأودي تتحف بالمنكر فهمتني والله والخلل فهمتني والمخالفة معمنة ولا اختبلهم فكر واحد عملوا دروس في وصل بحر فما ما مشى يربطوا فيه الفليك خطب فيه وصنعوا له فلوق العام جه الله <تصفيق> الله ايش بيعملوا له فهمت الله الله بنعملوا بالونات في الهواء يخطب ولا من يعرف عارف انا فهمت عجب العجاب المهم يعني نقطه اخراج اثاث المسجد لا اذا شفتوا الناس هكاكا قولوا لهم لا هذا وقف ما يقولوا احبسهم على شاس محبس بشي تحبس وسط عقار الجامع واحد تسرق له شلاكته يخرج بخبقه بمروح وين ماشي؟ وين ماشي سامحني وين ماشي؟ ولا تهز شلاكة الجامع وين ماشي؟ تبدأش بدينار مية فرنك ما تخرش كلم داركم يجيبون لك شلاكة روح حافيان أنا مرة روحت حافيان شديت اثنين ومروح ما نقيتش روح دمتين ما نقيتش وفي سرغوليس بادري فهو ما تهزش فيش تاش شاتي فهو قعدتها كاكا تقول ملول ما كتعرفوا الصدمة تقول لا يظهر تحط له نا ولا اكيد ما تهزش ما زلت يعني تمني في روحك ويهو خلاص مشال مشال واحد ما تهزوا حد شيء التزموا السنة في كل شيء انتثلوا الاحكام سواء كانت صغرى ام كبرى كله دين ما تقصروش وتستاهلوا اذا استسهلتوا الأمور توليوا تقتحموا أي حاجة معايش يولي عندك الوازع والرادع والخوف يعني من الحل والحرمه يتنحالك حتى كانت صغيرة غدوه تعمل الشيء الكبير اقمنا أقمنا السنة في المصل هاي وكثث الجامعة شعملتوا فيه خرجتوه الكل تقيمون منهن السنة وتنخرونها منهن لذلك يقبضت بالك ما تعملوا حد شيء إلى ما تسوي الآخر في رمضان يفرز في المصاحف نشوف فيه أنا أكل المصاحف في الزرقة ذوك متع قانون يفرز يفرز يفرز وماشي خارج هك واحد معاها كايا كان ويقفر جعلي قال لي رأنا هذين المصاحف بش نقرأوا باهم فالدار قلت لهم بعد ما فرزت وجدت يسأل برا قل ورجع المصاحف الكل فهمت مهز حتى مصحف برا يمشي يشري فهمت ويمشي يشوف المصاحف يفرز الرجل يحط في القفة واكل المصاحف يش ضد زادة فهمت نتاعك هذوك ماشي نتاعك حط مصحف هذوك في المسجد ما يخرجوش تقر كان في الجامع فسحن الجامع ميسالش شتهز وتقرا بيه فم تترجع ما تهز حتى شيء تهز حتى شيء ولا يهزوه هذوك باش ال... يقراو على وغيره و... <تصفيق> حاله حاله حاله بكل صراحه حاله <تصفيق> كله كله يبقى في المسجد وما كان من اثاث المسجد غير منتفع به فليباع وليعد ماله في عقار المسجد ولمنافع المسجد هذه طب بالنسبة للناس أكل غير الزراب كل خمس سنين ولا فما مثلا عمل دار كهربائية جديدة وفما عندهم ظو قديم قد فيك يتباع ويرجع للجامع ما يتعطاش الجامع آخر إذا وقف على مسجد بعينه وسمي لا يجوز إعطاؤه إلى أي مسجد آخر الا اذا كان الوقف مطلقا في المسجد اي قال هذا وقف على المسجد تمام وما عين مسجدا بعينه فلا باس ان ينقل تمام اما ان عينه لمسجد حي كذا وكذا ما يبقى كان غادي واذا تباع وما عادش حشتنا به يرجع فلوسه للجامع يرجع فلوسه للجامعه وانتو ما تعرفوا عاد الخنار متاع الليجان هذي الموجودة في المساجد يخوضون في مال الله بغير حق فهمت يتصرفوا فيه كيما يظهر لهم والاخرين يأخذوا الدهن متاع الجامعة عادة مدرسة أخرى فهمت الحمالات الانتخابية والاخر فهمت يهز الدار والاخر فهمت قصرية زايد يهز الدار فهمت كل واحد شعامل يتصرف كيما يظهر له وطرف الفيونس الزايد ايه حتى نداري بش نبدل هز شنو هذا وجيك يتكلم على حلال ولا حرام من بعض وهو شوف قديش عمد يعني من خطيئة فهمتى ومن جرم يصرفه ال... بعدين يجيك بالله يا شيخ نكتب الله كبيرة ومحمد صغيرة ولا محمد الفخ شوف عليه شنو يسني يعني سيء هذاك الكل عامل وما جس اللعلي بالله فهمتى هذيك الأية نكتبوه هوني ولا هون هذاك عليه شو يرجعوله الشيخ كان في الحاجات بسيط اما الفلوس هذه مئة لألاف ما يسألوش عليها ياجوري تهزي تبنى في ديار أخرى سيمان يتهزي تبنى في ديار أخرى الحساب فهمتي الجاري متاع البنك فهمتي متاع تابع الجامع يدخل فيه لهذا يجبد فهمت ويمشي يصرف وين يظهر له هذا كل موجود هذا كل موجود بعدين نقول الجامع عشرة سنين طيب ما تبناش به عنا جامعه احنا 25 سنة تويت تبناه التوى ادنا توما اكمل التاوو السمعه هرباها فلوس المقاول الأولاني فهمتني القبه هرباها المقاول الثاني فهمتني العروسه ذوما كانوا باش يتعاملوا هرباهم الثالث الميزه اتعملت معوجه فلوس عشترها هرباها المقاول الخامس لويت فاهم صالح هذوما فهمتني ضيف قال اسمه ما على خاطر الخايب يجيب كان الخايب راه مالشنو خاطروا صريخ تلقاه منه ومني يجيب كان في الناس اللي باش يخدم بهم مصالحه نجيبش نضيف باش يفيق بيه يقول ماذا يعمل وجادي في رمضان جملو ما تعرفه كل الشاشيه هذيك نتا التراويح ديال 27 يبدأ الامام يعني بشي يتنفس وباش يتفرهدو باش يفرهدو بشويه فلوس فهمتني لم دول 800 الف ما لقاهاش من بعد فهمتني اللي جمل بالشاشيه خرج بها من غادي بقى. آخر صف تعدى فيه بس من غادي الصباط والبوطار فهمتها وينك الفلوس ما فماش باش باش نعايد انا قلم الصغاري فهمتي وباش باش نشري بشراوه للبلاد قالوا له غدو نجملو لك عادوا قالوا له راه واحد هرب مشاب الفلوس جملوله له 300 الف فما قواد مشالم معتمد يجري قال له مرو جملوله له 300 الف تليفون قالوا يجي لهنا شد 150 قسموها فهمتي شطر معتمد 150 و 150 الإمام العام، إذا كنت له أسود فهمتني فما شيء هذي، طرف في بلد هكذا نعم، قالوا, قالوا عن على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 بل أول نعم <تصفيق> نعم هذا كان في أول الأمر وهي غزوة الخندق اخرت الصلاة يعني لاحتدام المعركة فصلوا الظهر والعصر بعد المغربي ثم نسخ ذلك فصارت الصلاة سواء كان في احتدام أو في غيرها صلوا تم صلوا رجالا وقياما محاربين مقاتلين ولكن لا يتكلمون إلا تحذيرا أو تنبيها خلفك العدو عن يمينك عن شمالك تقدم خمس خطوات إذا كانوا من أهل هذا الميدان أما يتكلم في غير هذا لا واضح؟ إدار صلاة الكسوف لا من في صلاة الكسوف لأحداثه يحل أحداث الفجر ما نشاء. جاءت اليهوديه الله عليه وسلم على يهوديه جاءت تساله فقالت جاءت تسالها يهوديه يهوديه جاءت فقالت الله من الله الله عليه بثلاثة إلا أبا حنيفة فإنه لا يرى صلاة الاستسقاء نعم وكان يراها دعاء فقط لا صلاة الاستسقاء نعم ويستدل بحديث الرجل الذي دخل على النبي وهو يخطب يوم الجمعة فقال هلكت الهيال ها هلكت الماشية فدعوا يا رسول الله لنا فدعا له فقال هذا هو الاستسقاء هو دعاء نعم فهذا وهذا كله ثابت في السنة نعم لا مجرد ليس سوى ولا حديث قال ولا حديث يحيى معناه الاربعه الأربعة الذي لا أصل له نعم قلنا احنا أربعة من البلاغات التي لا سند لها ولا وصل لها هذا الثاني نعم وقد خرجه الشافعي في مسنده من وجه آخر وكذلك هو مرسل لا يثبت بأي وجه من الوجوه بل هو معظل أي إذا ظهرت سحابة من ناحية البحر وارتفعت وكانت من جهة الغرب بالمدينة فتلك سقيا نافعة هذا هو معنى الحديث ولكنه لا يثبت في المرفوع مش كامله كاملا، مش مل كاملا، ب. إدارة على على الملك من الشتاء يقال صلى الله عليه وسلم وهو في يقول قالوا هذا النهي في الفيافي والصحاري تمام وغيرها أما في البيوت والديار فلا بأس تمام ومنهم من جعله نهيا مطلقا سواء كان هكذا أو هكذا وحديث ابن عمر يعني أجل في الوصف ومنهم من قال فقط ثبت حق الاستدبار دون الاستقبال تمام فيبقى أحدهما منهي عنه سواء كان في وسط الديار أو في غيره نعم ومن من جعل هذا كله منسوخا بحديث جابر بن عبد الله أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بسنة بالمدينة مستقبلا أو يعني يبول مستقبلا القبلة تمام وهذا يعني ما أخذ به الفقهاء المشهورين ولكن بعض أهل الحديث يفتون به تمام قال no. اذن ale i aby nie niszczyć ogrody że